يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الأمور محمد وسلم محدثاتها محدثة أما سلام الحديث كتاب الله خيرا الله ضلالة ضلالة النار بعده بدعة بدعة بعده عليه هدى هدى الله فإن في صلى وكل وكل وكل وشر فعليكم جميعا ورحمته وبركاته و أ س أ ل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هنا على غير أ ر ح ا م وعلى غير أ ن س ا ب بيننا أ ن يجمعنا في مقعد الصدق عند المليك المقتدر و أ ن يغفر لنا سبحانه وتعالى ماتنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا مرضانا يشفي ينطقنا يرحم بالحق والصراب اللهم أني بدءا أ ن ا أ س أ ل إ خ و ا ن ي الدعاء لي كنت على ر ش ك الاعتذار أ ن ا مريض منذ الامس ومريض مرض شديد و أ س أ ل إ خ و ا ن ي أ ن يدعو لي يعني حتى أ س ت ط ي ع إ ك م ا ل هذه المحاضره ة إن شاء ا ل ل لم أشأ ان ل ل ت أ أ خ ر ن إن ي في الأسبوع الماضي أتأخرت الأسبوع شاء الله رب العالمين ا ل م ح ا ض ر ة التي بين أ ي د ي ن ا ه ي م ح ا ض ر ة خ ط ي ر ة محاضرة خطيرة ل ل غ ا ي ة وهذه ا ل م ح ا ض ر ة ا ث م ي ت ه ا قبل أ ن تحترق ن ص ر ومن المؤكد أ ن الناس جميعا قد فهموا ا ل آ ن أ ن هذه ا ل م ح ا ض ر ة سوف تتحدث عن م س أ ل ة التفجيرات التي حدثت والتي وقعت في ا ل أ س ك ن د ر ي ة و أ ع ل م أ ن كل ك ل م ة لها وزنها و أ ن ك لكن ل لها ل م قيمتها ة و ك عندي بعض الملاحظات قبل الدخول إ ل ى هذه ا ل م ح ا ض ر ة بداية المحاضرة وإلى آخر المحاضرة سوف أعرض لحقائق خطيرة للغاية وقبل الدخول اليوم وإلى سوف رؤوسنا لحقائق حقائق غابت إلى لأنني للأسف ما عندنا الشديد أريد آخر منذ أعرض عن وغابت عن عيونها عن س أ ذ ك ر لك اليوم ما خفي عنك فان ل إ خ و ة أ ننتبه ي الامور ص ع ب ة إ ل ى أ ب ع د الحدوث وسوف تسمع اليوم ما لم تسمعه من قبل وكل ك ل م ة من هذه الكلمات التي أتيت بها كلمة من كتب النصارى قبل أن تكون من كتب المسلمين المناحظة الأولى كلمة قبل أتيت كتب تكون كتب أن موثقة من من أ ن ه لما حدث تفجير ا ل أ س ك ن د ر ي ه هذا حدث هذا التفجير في مكان تسكنه غ ا ل ب ي ة مسلمه ة وشرع خليل حمادة هذا الانفجار وهو ق ع ف ي ذ ا ا ل ت ف ج ي ر و ش ر ع خليل حماده ذ ا ولا نفرالين كان الفاعل مسلما حقا لكان انتظر السابع يناير تسكنه تسكنه مسلمة من أغلبية أغلبية ولو إلى يوم قد وهو يوم احتفال النصارى بعيدهم ولكن هذا لم يحدث ثم بعد ذلك أ ش ا ر ت اصابع الاتهام م ب ا ش ر ة إلى الى م م مباشرة س ل ي يعني ن ح ت ل م المسلمين وجدوا ا ر ج ل ل ا قالوا نحن رقعنا جثته قالوا هذا من جنوب شرق جنوب نحن من جثته ي أندونيسي ا قصدوا أو أنه م ي ي يعني ز الطلب ا ل ذ يدرسون في يقولوا صيني الأزهر ولم يقولوا أنه صيني ل أ ن الصينيين يستخدمون في توزيع الانجيل إ ن ج ي ل وبعض ل م ش التبشيرية المنشورات و البيوت وقد رأيت هذا بنفسي. يستخدمون يأتون توزيع ر رأيت مصر ا هذا الصينيين الذين يأتون إلى مصر لبيع البضائع ا ت على إلى لبيع ل بنفسي في ن إ ي ة وفي توزيع المنشورات ا ل ت ب ش ي ر ي ة على المسلمين وأقسم بالله أنني رأيت هذا بعيني رأسي. فقالوا جنوب أنني رأيت رأسي شرق آسيا. يعني حتى الفاعل إن لم مصريا بالله بعيني هذا آسيا الفاعل يعني إن يكن حتى ف هناك و مسلم ه بعض التوقعات وكل الخيارات م ط ر و ح ة في هذا الامر ان يكون الفاعل غير مسلم زي جوازات الداخلية المصرية قبضت على اثنين من الاسرائيليين لمن يحملون جوازات سفر استرالية والاثنين دول كانوا موجودين في فندق من فنادق الاسكندرية ما من لمن من ان كانوا فنادق حصل على دول فندق سفر قبضت ودخلهم إ ل ى مصر عن طريق الاحتفال بابو أ ب و حصيرة ل ل الله ي في هو هنا ضمنهور موجود عندنا هنا في أحرق ت ا ر ك ت ع ا اليهود ل ى و أ حصيره ر القبر الذي لا ندري ق هذا هل هو الذي لا فعلا أبو ح ة سجادة ولا من عارف أبو ولا أبو عارف من إ ي ف ا لماذا ا الإسرائيليين دخلوا بجوازات إسترائيلية ث ن ن ي دول ل سفر لم يعلن هذا الخبر على المواقع ا ل ق ب ط ي ة ك م ا أ ع ل ن أن ن خبر الذي قتل إ م ا هو م س ل م ا ل ل م ا ح ظ ة ا ل ث ا ن ي ة ما ع ل ا ق ة خ ت النقاط ن ا ذ ك و ر ب ا ا ل ف ج ا ما ا ر ع ل ة ل ن ق بالانفجار ما ع ل ا ق ة قانون ا ا ل ع ب دور ة ا ل م ح د د أو قانون و ا ل ع ب ا د ة الموحد بالانفجار ما ع ل ا ق ة قانون ا ل أ ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة القبطي بهذا الانفجار لماذا يتحدث النصارى عن هذه الأمور الآن وعلى وجه التحديد وبهذه الكيفية هذه وبهذه يتحدث عن وجه إ ذ ن هذا أ م ر دبر بليل وهذا أ م ر له ما له أ ن ا أ ع ي ب ا ل آ ن على كل من وقف يتحدث عن حقوق النصارى وعن حقوق أ ه ل الكتاب داخل بلاد المسلمين لماذا نحن بهذا نعمق عند القوم أ ن الفاعل إ ن م ا هو مسلم لم يحدث أ ن جهات ا ل أ م ن أ ع ل ن ت أ ن الفاعل مسلم حتى لو فرض ان الفاعل مسلم يا جماعه هل هو مسلم سني ولا مسلم ش ي ع ي طيب حتى لو هو مسلم سني مش مسلم ش ي ع ي اليس هناك من المسلمين من هم على ش ا ك ل ة الذين يقبض عليهم في حادث و ا ل ج ا س و س ي ة خ ا و ا يعني اليس في المسلمين أ ن ا س غير صالحين كما أ ن في النصارى أ ن ا س غير صالحين طيب ك م اليس ن أ من الممكن أ ن يكون هذا المسلم ا ل ل ي فعل لو هو مسلم حقا ممكن يكون مدفوع ب س ا ر ا ت شخصيه ة بمعنى إ ي بمعنى إن في بعض بمسلم المسلمين لهم أما أسلامك منطقة المطرية عند أن النصارى يكون النصارى سأر أما يكون وحدة بمسلم ويروح النصارى في في ويروح ذا وحدة وتزوجت ويقوموا بقطع الكهرباء عن ا ل م ن ط ق ة وحصار الشارع وبعدين يصعدوا الى أ ع ل ى ويقتلوا زوج هذه ا ل م س ل م ة ثم بعد ذلك يتسببوا ان طلقه تاتي في عنق هذه المراه ي من العنق شلل فتتسبب في في دير أ ب و ف ا ن ة اللي هو في ا ل م ن ي ا اللي حصل إ ن الرهبان اللي بيقولوا, على بيقولوا الله محبه ل ل نهار وبيقولوا لو إ ن واحد ضربك على خدك ا ل أ ي م ن اديله خدك ا ل أ ي س ر ه م دول اللي طلعوا ض ر ب و ا بالنار وضربوا المسلمين هناك ودول صعيده لما يبقى في هناك فيه يجب السقر و من ن ص ي ر ا ت الثار على النصارى ي يتكلم في ا ل لازم م و و ض ع يتكلم فيه ب م و ض و ع ي ة ش د ي د ة البحث عن الفاعل لي من شاننا أ ن ن البحث ع الفاعل م شأن ل المختصة قال الله تبارك وتعالى الأمن الخوف ج جاءهم ه به ا تبارك وإذا أذاؤوا ت أمر من الأمن أو الخوف و لو ردوه الى الرسول و لعلمه ى اولي الامر ل منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم امر الفاعل موكول الى جهات الامن والى اولي الامر لكن لما حد يتكلم في المسألة دي لازم يتكلم عن سبب ادى الى هذا الانفجار ونتيجه سوف يؤدي اليه هذا الانفجار ما م ا تدور ش على الفاعل ليس من ش أ ن ه حينما تعلن الجهات ا ل م خ ت ص ة ان ه في ه فاعل ومسلم او غير مسلم نبقى نتكلم عن الفاعل انما حتى هذه ا ل ل ح ظ ة نحن لا نعلم من الفاعل انا بقولك ا ل م ص ا ر ى عاملين م ل ي ن زي بالضبط ا ل ج م ا ع ة اللي هم العرب لما كانوا ب ق و ل و ا اجع يتبعك كلبك اجع كلبك يتبعك, أجع كلبك يتبعك ولما سئل ا ل إ م ا م الشعبي عليه ر ح م ة الله عن ا ل س ف ل ة من الناس السفلة؟ قال هم كفار ا ل ن ع م ة هناك ديوان من الناس ونوع من الناس لا يصلحه ا ل إ ك ر ا م و إ ن م ا يصلحه الهوان و أ ن ا أ ق و ل لك قبل أ ن أ ب د أ في هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ذ ا كان الهندوس بشرا يعبدون البقر ف إ ن النصارى بقرا يعبدون البشر يكفيك ان تعلم ما جاء عندهم في بعض المزامير اوض النص الواحد في مزنور أيوب في 12 على 11 قالوا اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفراء يولد الانسان هذا هو الانسان عندهم اذا تعال نتحدث اولا عن النصارى وكيف يتعاملون مع كتابه م المقدس ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين هم ملو ا ا ل ت و ر ا ة ث م ل م يحملوها كمثل ا ل ح م ا ر ي ح م ل أ س ف ا ر انت عرف ا الحمار لما يحمل أ س ف ا ر ا ل أ س ف ا ر د ي جمع سفر و ا ل سفر اللي هو الكتاب وهذا من ا ل ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن ي ة ل أ ن ا ل ل غ ة ا ل ع ب ر ي ة تتشابه مع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في بعض الاشياء ف ك ل م ة سفر عند اليهود تعني كتاب زي بالضبط في ا ل ل غ ة العربيه ة ولذلك يقولون س سين سمير ي يعني هذا الكتاب على هذه زي الشين سين عندنا فمثلا شامير اللي هي سمير شمش اللي د المندبة ر على على عندنا عندنا هالشلحان الكتاب فمثلا خلاص هذا هذه هي شمش شمس فبينقلب الحرف كده حتى حرف الواو عندنا انقلب عندهم الى حرف يا ء فنحن نقول ولد وهم يقولون يلد ي احنا بنقول ورد وهم يقولون يارد و ل وهم ل ل م ه ا ر يقول لك الله محبه الله محبه وبعدين يقول لك من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر ط ب هو لما قال ديه د ع ن ا نشوف انجيل م ت ب الاصحاح العاشر قال اللي هو يعني المسيح عندهم وهو مش المسيح خالص لان يسوع المتياس وقع ده غير سيدنا عيسى خالص قال لا تظنوا اني جئت ل أ ر س ي سلاما على ا ل أ ر ض ا جئت ل أ ر س سلاما س ي بل ي فاني ف إ جئت ل أ ج ع ل ا ل إ ن س ا ن على خلاف مع أ ب ي ه و ا ل ب ت مع أ م ه ا والكم مع حماتها وهكذا يصير أ ع د ا ء ا ل إ ن س ا ن أ ه ل بيته ط ب ازاي انت بتقول الدين خدك الايسر بعد ما يضربك على خدك الايمن وانت بتقول الكلام ده ي ب اذا عندك تناقضات هي وانت معندكش ا توفيق في هذا الكلام النصارى حينما يتعبدون ي ت ع بامرين د و ن ب ح ا ج ة اسمها ا س ا ر العهد القديم و ح ا ج ة اسمها ا س ا ر العهد الجديد ا س ا ر العهد القديم اللي هي ا ل ت و ر ا ة شوف ماذا يكتب في هذه ا ل ت و ر ا ة التي يتعبدون بها لله كما يزعمون فيه في ف س قال موسى ل ل ا و ي ي ن لقد كرفتم اليوم انفسكم ل خ د م ة الرب وقد كلف ذلك كل واحد منكم قتل ابنه او اخيه ولكن لينعم عليكم الرب في هذا اليوم ب ب ر ك ة في سفر الخروج اياك ص ح ح ا اربعة و ث ث ل ن ان تعقد م ع ا ه د ة مع سكان الارض التي انت ماض اليها لئلا يكونوا شركا لكم بل اهدموا مذابحهم واكثروا ا ن ص ا ب ه م واقطعوا اشجارهم المقدسه ة غير بقى ايه في سفر بقى قال العدد واحد وثلاثين انه العدد واحد وثلاثين فالان اقتلوا الاطفال كل هو ذكر من واقتلوا ايضا كل ا م ر أ ة ضاجعت رجلا ولكن استحيوا لكم كل ع ز ر ا ء لم تضاجع رجلا بعد ك د ه في سفر ي ش و ع ا ل ص ح ا ت من واحد ا ل احداشر قتل كل كائن حي في م د ي ن ة اريحه حرق م د ي ن ة اريحه الامر بحرق م د ي ن ة عاي واحرقها قتل جميع سكان عاي وعددهم اثناء شعب ا ل م ح ل ة في ا ل ج ل ج ا ل وضع ق ا د ة الجيش ارجلهم على اعناق ملوك ا ل م ح ل ة في ا ل ج ل ج ا ل ثم قتلهم وصلبهم القضاء على سكان م د ي ن ة وصلب ملكها وكذلك فعل ب م د ي ن ة اسمها ل ب ن ة و م ل ك ه ا و م د ي ن ة اسمها الجيش وجابر و ع ج ل و ن وايضا احراق مدن وقتل ملوك ابرياء يعني الأمر سبحان الله عليه العظيم سبحان كانت امرأة غانية عناها اذا الامر الله استر امرأة امرأة مع تسببت قبل وهي يهودية ديت داعرة في 70, من في وفي المزمور 58 يفرح الصديق ب ا ل ن ق م ة ويغسل خطواته بدم الشرير وبعد ما يقتل الرجل عندهم تشريع صبغ الرجل بالدم وفي لكيوري والوحوش وأن تخرب ثم جعلهم يأكلون وأصحابهم ويكسرون الجفر المجينة أن أبناءهم تجعل تخرب جعلهم طعاما ثم ك ا ل في خ ا ر ف صفر حزقيال د ع و ة للضرب وعدم ا ل ش ف ق ة يعني ا ذ ا ا ل م س أ ل ة ص ع ب ة ا خ و ا ن ا ا ل م س أ ل ة مش س ه ل ة ه م بيعمقوا س ي ا س ة العنف عند انفسهم وبيعمقوا س ي ا س ة العنف في قلوبهم ولذلك هذا العنف ث ق ا ف ة ا ص ي ل ة داخل النصارى شارلمان دا كان ملكا من الملوك اللي هما ل ف ر ن س ي ي ن شارلمان دا ه سنة 814 م ي ل د ي ة حكم البلاد وفرض عليها ا ل م س ي ح ي ة وفي الدنمارك الملك كنوت قضى على كل الديانات ونشر ا ل م س ي ح ي ة بحد ا ل س ي ف في بروسيا اللي هي المانيا ذبح الملك اولاف كل من ابى ان يعتنق ا ل م س ي ح ي ة وقطع ايديهم وارجلهم ونفاهم وشرارهم في روسيا الامبراطور فلاديمير و د سنة 1988 فرض ا ل م س ي ح ي ة ع ل كل ى ا ل ر و س سابة و ع ب ي ه ا في ا ل ل ج ب ا ل ي س و د ب ا ن ي ل ف ا ن ا ل م س ف ا ل ح ا ك م د ا ن ي ا ل ب ت ر و ف ت ش ق ا م م ب ع د ه و ز ب ش ا ل غ ي د ا طيب المسلمين كمان عمل فيهم ايه إ ذبحهم ليله عيد الميلاد سنه ة أ الف و ق ت بتكلم ي المسيحيين ي ب ك لما ح و ا م س ي ي ي ح ن المسيحين مش ب ع م ا المجر الملك مسلمين في غير المسيحيين سنة 1340 ميلادية لإما إ ن ه م ي ت ن ص ر و ا ل ا إنهم يتركوا البلاد وفي ث ب ا ت ا وفي ب المحضر عنشي. الله عنشي كل واحد ياخد وقال سنة من وفي اسبانيا ل ل ب ا ا وفي قبل الفتح العربي كان المذهب الكاثوليكي قد نشروه ب ح د ا ل س ي ف في اسبانيا الملك جستينيان الاول وهو رجل رومي يعني جد من اجداد النصارى الموجودين ل ي عندنا في مصر قتل سنه خمسميه خمسه وستين مئتين الف من القسط في مدينه الاسكندريه ما م اعتنقش ا ل ذ ب الملكاني اللي قتلوه كتير قتلوا الاف م ؤ ل ف ة وفي قتل ح ا ل الملك ا د ى ان يقتل الا ا د ى الا ان يقتل من رفض ان يدخل في المسيحيه سنة、1370. طبعا سنه ا ا ة مسلم ل د بعد ك الف ي ق و ك انه ي م ل ك ا س م الملك ج ي م س ا ه م س ب ع ي ن لما أ م ه كانت ك ا ث و ل ي ك ي ة وهو بروستانتي بروستانتي يعني إ ن ج ي ل خلاص عمل ي ه قتل أ م ه تخيل ان واحد يقتل أ م ه لمجرد أ ن ه ا تخالفه في المذهب سبحان الله عليه القدير لما حصل أ خ و ا ن ا ان المذهب البروستانتي هذا المذهب ف ا د في إ ن ج ل ت ر ا ضد ا ل م ن ه ب الكاثوليكي تعال شوف ايه اللي حصل, اللي حصل اصدر ل ي البريستانت هذه القوانين سبع قوانين او حوالي ا ت ن ا ش ر قانون اه ن ت ا ش ر قانون كل قانون منهم لا يعلم بيه الا ربنا ا واحد لا يارف الكاثوليكي تاركة ابويه انما نمرت البرستانت انا عن مسيحين المسيحيين اتنين متكلم ياخدها ده ضد ض يشتري منهم أرضاً ب ع د م الكاثوليك يجوز عمره 18 سنة إ ا إذا صار بروستانتيا ا ل لا يعمل أ ح د منهم في التعليم ومن خالف هذا ا ل ح ق يسجن سجنا مؤددا من من اذا ارسل رجل من الكاثوليك ولده ليتعلم خارج انجلترا للتعليم يقتل هو و ل د ه وتسلم أ م و ا ل ه ومواشيه كلها لا يعطى لهم منصب في ا ل د و ل ة النهارده اما ب ق ل ك احنا عايزين ب ق ى رؤساء جمهوريه من لم يحضر منهم يوم الاحد او يوم العيد الى ا ل ك ن ي س ة ا ل ب ر و س ت ا ن ت ي ة يغرم غ ر ا م ة م ا ل ي ة ش ه ر ي ة ك ب ي ر ة ويكون خارجا عن الجماعه ة استغافة فيصنع ن احد م م الحكام وحسب القانون من همش حق ان هم يتظلموا موتاهم ولا ولا يعمد عند على القانون ان يكفنوا البرستانتية اولادهم لا ولا ولا الا الطريقة وحسب حق يجهز لا ي ح ض ر طربهم القسيس ولا ولا معناه قتلهم الملكوت تكسينهم تجهيزهم عند عند عند من وده ح س ب ا لاي ش ر ي ع ة ب ت ع ت ه م لا ص ح له واحد منهم ان يمتلك سلاح اذا ادى قسيس منهم الخدمات ا ل م ت ع ل ق ة به يسجن سجنا مؤددا الملكه ا عايز حضرتك تصنع ه ل د اليزابيث م ل ك وضعت بعض الرهبان الكاثوليك في المراكب ثم امرت باغراقهم في ا ل ب ح ر و ا ل ح ن ي ا م ش ك ل ة م ن ا ل ب ر س ت ا ن ت ي والكاسوليك ر ل ن د ا بسبب بسبب ايه ه ان م عايزين ينشرهم المذهب ت و ن ا ل ك ا د و ا ل ا ل و ك ا ن ث ي ن الف وحكمت ا ل ى ميتين وتسعين الف بعقوبات غير الاعدام ده يعني اللي, اللي احرقوا ا ألف دول من ص اصدر ر ى لما بيحكم ا ن الديوان المقدس حكمه ب إ د ا ن ة جميع سكان ا ل أ م ر ا ض المنخفضه والحكم عليهم ب ا ل إ ع د ا م وقدموا ل ل م ق ص ل ة منهم ل ا ي ي قدموا للمقصلة م ن الرجال ومنهم النساء ومنهم ا ل أ ط ف ا ل ومن اهم المذابح التي دبرها الكاثوليك ا ل ب ر و س ت ا ن ت مذبحه باريس في اربعه وعشرين اغسطس الف و خمسميه اثنين و س ب ع ي س كانت شوارعها تجري بالدماء وانهالت التهاني على الملك ا ر ل التاسع من البابا وملوك الكاثوليك وعلمائهم على هذا العمل البطول ولا حاول و في ايطاليا في ا ل م د ي ن ة كلبيه ا ر سنه الف و س م ئ ه و س ت والملك كارلس و الخامس لوحده بامر البابا قتل 500 أ ل ف بروستانتي يعني ن ص مليون جه ابنه فيليبس وقتل 36 ألف طب لما طب ي ك و سته يبقى ك و ن مع ا ل م م س ل ي ن ا ث ي ن الف مش عارف ا ل طلع وقال خلي بالكم ي و بالنصارى ح د محتاجين حد يقولنا خلوا بالكم قولوا لهم يرضوا بالهم من بعض لسة ما ده لسة في البداية. خلاص. لما يطلع ل و ت ر كينج اللي هو, اللي هو اخترع ل ل ي هو ا المذهب البروستانتي ويقول للبابر انك حمار بل حمار ا ح م ق وتبقى حمارا دائما خلاص و م ع د ي ن يطلع يشتم كل الجماع اللي هم الكاثوليك ويقول لهم الشخص انتم من الش... ي الرومان ج الجاهل ه ن ن أنت أنت أنت سلطان م ملك أحمق ي ي بيقول لي الخشبي خلاص كالحوض ا تكذب س ق الكفن الكلام اللي اللي بيتكلمه ده يه ل ل و ه ف ا ر في مصر ي عملوا ن عشان ي ا بس ل ر تبقى ا ر ا ل آ ت ي الرومان كانوا ملكانيين يعني كاثوليك المصريون في ا ل أ و ل كانوا أريثيين اريفيين ل أ دول بيعبدوا كانوا اللي هما كانوا الله ويقول المسيح هو عبد الله ورسول لكن ل ل أ س ف الشديد هذا المذهب تحول الى المذهب الارثوذكسي ي ن ة الجماعة كانوا يعاقبة الحق دول يعني كانت الأدينة اليعاقبة الأسام هما ي ن كان ل ك ن يجب ان يكون ابن عبد الثلاثين ع ن د ج م الرومان ع ا عند ج م ا ع ا ل م ص ر ي ي ن ت خ ي لما و ا ث ل لما ج ه ق ر ك قرص من ا ل ل ي ر ح ن ا ن س م ي هو م ق س اتى به هو ل رومان و ج ا ء و ا ب خ ي ه ل ا ن بن ي من ي هرب ا ل ب ر ي ة خ ا ف ك ا ن بيعيش بيعيش في في ا ل ص ح ر ا الات ء حصل ه ثم صربوا اخوه, أخوه ك م رجل ثمين حد تيدي س م ي ن وبعدين اشعلوا ل ن ا ر ولما اشعلوا ل ن ا ر ب د أ الدهن ي س ي ل و من هذا الرجل يعني يحترق وهو حي تخيلوا ان ا ل م س ي ش يحرق م س ي ش بهذا الشكل ثم بعد ذلك لم يشا الرجل ان ي ض ل على اخيه فعمل ايه عمل الاتي عمل انهم جاؤوا بشوال ثم وحشيه ض ع و ا الاسكندرية طرابا كلها ثم في هذا الجوال يعني وضعوا غير وحشية عاديه ما بين ي و مسيحيين وما بين ة مسيحيين ا الاسلام هو اللي عملت بني ادم الاسلام هو اللي عملت انسان ولذلك لازلت عن دخول الصليبين ا ل ق د س في الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة قال ملك الفرنج هم الفرنج ك الفرنج القدس ن و ا يشبهوا ع و كربول م ملك الصليبين الفرنج الفرنج ا ل نهار يوم ا ل ج م ع ة لسبع بقين من شعبان وركض الناس السيف ولبث الفرنج في ا ل ب ل د ة اسبوعا يقتلون فيه المسلمين واحتمى ج م ا ع ة من المسلمين ب ن ح ر ا ب د ا و د فاعتصموا به وقاتلوا فيه ث ل ا ث ة ايام وقتل الفرنج ي في المسجد الاقصى و ا ح د ة ما يزيد على سبعين الفا منهم ج م ا ع ة ك ب ي ر ة من ا ئ م ة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم في واحد اسمه ستيفن رانسيمان صليبي تاريخ الصليبية في واحد الحروب اليوم اسم هذا الرجل صليبي اسمه الرجل دا عمل كتاب اسمه عمل من اليوم التالي اللي هو كان قال ف أ ج ه ز ت على جميع اللاجئين إ ل ي ه وحينما توجه قائد ا ل ق و ة ريموند ل اجل ل في ريموند صدحها ل ز ي ا ر ة س ا ح ة المعبد أ خ ذ يتلمس طريقه بين الجفاف والدماء ن كانوا عايشين اليهود لما ي بلاد و ا كانوا وما كانش بيطردهم بيورس ل ا د م ا ن لينصروا و بيأخذوا ا في حاجة ولكن ه ن ا ل ن ع من ا يحتاج الى من ا ل ف م س ل م ك ا ن و ا ب ي ش و فيها ا ل ا ا ط ف ل كما ت ش و ى ا ل ن ع انهم ج ت ع ر ف ي الخروف يجب ان يكونوا بيعتب اطفال حاول الا بالله. يضعوهم على بالله ي من على ي اجل المسلمين و و ه ابائهم و أ و بالرجال ويضعونهم في القدور ا ل م غ ل ي ة ف ي غ ل ى الرجل وهو حي غ و س ت ا ذ ل ب و ن ذكر في كتاب الحضاره الغربيه نقلا عن روايات الرهبان الرهبان النصارى حصلت دموية كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليروا غليلهم من التقتيل وذلك التي خطفت صغارها كانوا ل يذبحون ا ل أ و ل ا د والشباب ويقطعونهم إ ر ب ا إ ر ب ا وكانوا يشنقون اناسا كثيرين بحبل واحد ب غ ي ة ا ل س ر ع ة وكان قومنا يقبضون كل شيء س ي ب ك ر و ن بطون الموتى ك أ ن ه م يخرجون منها قطعا ذ ه ب ي ة بعد ذلك قال كاهن اسمه ريموند بيجميل وهو بيشمت في المسلمين قال حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على اسوار القدس فقد قطعت رؤوس بعضهم وحرق بعضهم بالنار وكانت تبقر بطول بعضهم فكانوا يضطرون الى القذف بانفسهم من اعلى الاسوار وكنا لا نرى في شوارع القدس وميادينها سوى اكباس من رؤوس العرب في مذبحه مسجد عمر قال لقد افرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان ان هو محرب داود يعني وكانت جثث القتلى الساحة يعني هو هنا وهناك تأوم محرب في والايدي جثث المبتورة كأنها وهي تسبح تريد أن تصل الى دفا غريبا بيصفهم ي عنها ولم و ل يكتف الفرسان الصليبيون ا ل أ ت ق ي ا ء بذلك بل عقدوا مؤتمرا اجمعوا فيه على ا د ا ب ة جميع سكان القدس من المسلمين بها الصليبيون、الأبقياء. طبعا كتاب الفرسان الأدقياء صراح الدين لما داخل تاني خاص لما داخلهم كمان الى القره الامريكية <تصفيق> كان فيه <كتاب> اسمه كان <تصفيق> دموضوع <تصفيق> ا لما ن س ي ي ح ة والسايف دخلوا وكانوا يدورهم على الذهب الاسبان ا اللي ان لما راحوا جابوا واحد من رؤساء ك كانت حصل القبائل فبولونه فبولونه ليه قالوا من تنصر هم الجنة فقال هل في الجنة أتنصر أريد أن أرى هذه الوجوه حتى أرى حتى إثبان نعم على هذه لسه انا بتكلم ع ل ى افعال النصارى مع المسلمين عايز اتكلم دلوقتي على ح ا ج ة اسمها محاكم التفتيش محاكم التفتيش د ي اخواننا لما اتعاملت اتعاملت في اسبانيا واختيار المحققين ذوي الضمائر الذين يخشون الله, يخشون الله يعني يكرهون المسلمين لكي يعملوا في عدل وحزم ل خ د م ة الله وتوطيد الدين الكاثوليكي كما يجب ان يسحقوا ط ا ئ ف ة محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين فرناندو وهو والاضطهاب العذاب بمن عشرين عاما وهو ينزل العذاب بمن بقية من المسلمين في اسبانيا من الاداه التي كان يقوم ب التي او ا ا د ل كان ي ع ذ ج بها المسلمين هي محاكم التفتيش طبعا معروف ان الاب توناس ديتر ك ن ا د ا كان هو المحقق العام ولم يكن يصدر حكما ب ا ل ب ر ا ء ة انما كانوا يقيمون احتفالات حرق ج م ا ع ي ة وكان الملك نفسه يعشق هذه الحفلات ويتضح ن الاحبار المحققين المذين المسلمين ينقومون بحرق جه عهد شارل الخامس شارل الخامس ده اصدر مرسوما في ستاشر جماده الاولى تسعمائه واحد وثلاثين هجريه يحتموا تنصير كل المسلمين أنا والله النصارى ن ا عايزكم و ل ه تسمعهم كانوا بيقولوا ايه في القرارات بتاعتهم ضد المسلمين قالك يحظر ختان المسلمين ا ل ن ظ ا ف ة يعني ثانيا يحظر الوقوف تجاه ق ب ل ة المسلمين ثالثا يحظر الاستحمام والاغتسال الجربانين حظر ارتداء الاغتفال والاستحمام ح ظ ا ر الملابس ا ل ع ر ب ي ة ثم اذا قام احد ب م خ ا ل ف ة هذا نشط ب ا م ش ا ط الحبيب وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين بعد كده لما نيجي نتكلم بقى على وجه على المسلمين ع ل و اخترعوا ايه المسلمين ل غ ة ج د ي د ة اسمها الخيميادو ب د أ و ا يعلموا بيها نفسهم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة والحديث وكانت هذه ا ل ل غ ة غير م ك ت و ب ة ولا يحفظها الا المسلمون نتيجه ة ي نتيجة محاكم التفتيش تعال ا شوف لما حصلت ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة كتب الكولونيل ليموتسكي هذا الرجل بيتكلم بعد محاكم التفتيش ما الغيت بيتكلم ازاي وجدوا محاكم التفتيش ب يقول ان فيه مارشال عسكري هذا المرشال كان ب يحكم اسبانيا من قبل فرنسا امر واحد انه ياخد معاه بعض الجنود وبعض المدافع وبعض الضباط ويذهب الى ا ل ك ن ي س ة ليبحث عن محاكم التفتيش هل هي موجوده ولا لا الراجل ب يحكي س ب ي ق و ل دخلنا ولما دخلنا الى ا ل ك ن ي س ة كنا نرى الخشب ا ل م س ق و ل ة ا ل م د ه و ن ة بالشمع والكراسي ا ل ه ز ا ز ة والسجاجيد ا ل ف ا ر س ي ة ا ل ف ا خ ر ة ثم بعد ذلك نشتم رائحه ة للعطر ماء الوردي ع بعد عن التعذيب ن فروحنا نبحث بعد ذلك عن ممرات وفحصنا الدير وفحصنا ي الدير والاقبية قال ممرات الممرات ذلك ولكن لم نجد اي شيء فوقف ساعتها الرهبان يقسمون ان هذه تهم باطله ة اللي ي محاكم ت فعندئذ ت ي ي ش ي ف ع ن ن راح الزعيم يؤكد لنا براءته و ب ر ا ء ة اتباعه بصوت خافت وهو خاشع ا ل ر أ س وتوشك عينه ان تطفو بالدم قال فاعطيت الاوامر للجنود بالاستعداد للجنود لمغادرة الدير ولكن في واحد كانت ردته ا س م ا ا رده اللفتان كان اسمه م بلين قال سيدي استمهلني قليلا ان المهم ة لم تنتهي حتى هذه ا ل ل ح ظ ة فقلت له فتشنا الدير كله ولم نكتشف شيئا مريبا فماذا تريد قال اريد ان ابحث ا ر ض ي ة هذه الغرف فان قلبي يحدثني بان السر تحتها قال ر ا و ا ل ق ص ة فنظر الرهبان الينا نظرات ق ل ق ة ف أ ذ ن ت لضابط البحث أ ن يفعل ف أ م ر الجنود أ ن يرفعوا السجاجيد ا ل ف ا خ ر ة عن ا ل أ ر ض ثم أ م ر ه م أ ن يصبوا الماء ب ك ث ر ة في أ ر ض كل غ ر ف ة على ح د ة وكنا ننظر إ ل ى الماء ف إ ذ ا ب ا ل أ ر ض قد ابتلعت في أحدى الماء غ ر ف ا ل كله فصفق فرحه وقال هذا هو الباب فنظرنا فإذا الباب قد انكشف وقال قد قطعة الضابط هذا الباب انظروا الباب كان الغرفة أرض من من شدة هو يفتح ب ط ر ي ق ة م ا ك ر ة ب و ا س ط ة ح ل ق ة ص غ ي ر ة وضعت الى جانب رجل مكتب رئيس الدير ثم اخذ الجنود يكسرون هذا الباب بقواعد البنادق فاصفرت وجوه الرهبان وعلت الغبر ثم جئت ب ش م ع ة ك ب ي ر ة ثم نزلت الى الارض وانا انزل قال لي احد الرهبان يا بني لا تحمل هذه ا ل ش م ع ة بيدك ا ل م ل و ف ه بدم القتال إ ن ه ا شمعه مقدسه فقلت له يا هذا إ ن ه لا يليق بيدي أ ن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخه بدم ا ل أ ب ر ي ا ء وسنرى من النجس فينا ومن القاتل بعدما هبط بيحكي فيقول ب رايت أ أ ي ت م و ر ع ج ب ة ر أ ي كيف يبقى سجين الغرفه ا ل أ ف ق ي ة غ ر ف ة م ع م و ل ة ا ف ق ي ة بحيث ان الواحد يفضل قاعد طول عمره ممدد رجله قال وتبقى الجثث في السجن ا ض ي ق حتى تبلى و ت س ا ق ط اللحم عن العظم و ت أ ك ل ه الديدان ثم ر أ ي ت رجالا ونساء من المساجين تتراوح اعمارهم ما بين ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة والسبعين وقد وتحطيم وهم انقاذ الرمق عدد استطعنا السجناء الاحياء وتحطيم اغلالهم وهم في الرمق الأخير من من الاخير الحياة في وكانوا يعني السجناء جميعا عرايا لا يلبس احد منهم اي شيء ثم اخرجنا السجناء الى النور تدريجيا حتى لا تذهب ابصارهم وكانوا يبكون فرحا و ه م يقبلون ايدي الجنود ثم انتقلنا الى غرف اخرى ف ر أ ي ن ا ما ت ق ش ع ر لهوله الابدان عثرنا على الات ر ه ي ب ة للتعذيب منها الات ل ت ك س ي ر العظام وصحق الجسد البشري كانوا يبداون بسحق عظام الارجل ثم عظام الصدر و ا ل ر أ س واليدين تدريجيا حتى يهشم الجسد كله ويخرج من الجانب الاخر ك ت ل ة من العظام ا ل م س ح و ق ة والدماء الممزوجه ك ذ ا يفعلون باللحم س ج ن ا ا ء ا ا المساكين ب ر عثرنا ي في ء على ثم صندوق ج رأس ا ل ا ن ن س ت م ا ا م يوضع ف ي ه ر أ س الذي ي ي ر د و ن تعذيبه بعد ان يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل حتى لا يستطيع ا ل ح ر ك ة وفي اعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على ر أ س المسكين بانتظام يعني في كل د ق ي ق ة نقطه ة وقد جن الكثيرون جن من ذ ا ا ل ويبقى ن من العذاب و المعذب على حاله تلك حتى يموت و ا ل ا اخرى للتعذيب على شكل تابوت تثبت فيه ف ك ا ك ي ن ح ا د ة كانوا يسمون تابوت ا ل س ي د ة ا ل ج م ي ل ة يلقى فيه الشباب ثم يطبق عليهم ثم كانوا بعد ذلك يمزقون جسم المسكين ع ب ا ل م ويقطعونه ثم عثرنا على الات ك ا ل ك ل ا ل ي د يعني ذي الخطاف تغرز في لسان من يعذب ليخرج اللسان معها ليقص أو ل ي ق ص ق ط ع ة ق ط ع ة وهناك ك ل ا ل ي د تغرز في ثدي ا ل م ر أ ة وتسحب بعنف حتى يتقطع الثدي او ي ف ت ر بالسكين وعثرنا على ص ي ا ط من الحديد الشائك يضرب بها المعذبون وهم اراه حتى تتفتت عظامهم و ت ت ن ا ف ر لحومهم لا حول على قوة الا بالله العليل العظيم يعني هذه النصرانية حينما تحكم النصارى وحينما تحكم المسلمين لما المسلمين دخلوا الاندلس علموا الانجاز دول حينما وحينما تحكم تحكم ويستحمل قوة يعني هذه وعلموهم ا ل ح ض ا ر ة ولازالت بلاد إ س ب ا ن ي ا والبرتغال حتى هذه ا ل ل ح ظ ة تشهد بذلك إ ن م ا لما هم يدخلهم ويخدم ويحكمهم يودوا المسلمين إ ل ى أ ب ع د مكان من التعذيب و إ ل ى أ ب ع د مكان من الضرب تعالوا نشوف المسلمين لما ب يحكمهم المسلمين, المسلمين ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا ي ك ر ه ه في الدين لما دخل المسلمون الى القدس في عهد سيدنا عمر سيدنا بن الخطاب جاء سفر ا ن ي و س واعطى مفاتيح بيت المقدس لسيدنا عمر بن الخطاب شوف الشام واشرط او يحدثوا ولا حولها في في في سيدنا العمرية عليه عليهم مدينتهم العهده العهده بن بن نصارى ان الخطاب ماذا قال قال هذا ما صالح الخطاب لا عمر عمر دير ولا ك ن ي س ة ولا قلايه ة قلاية ديتم ولا بعشها ا ر ه ص و م ع ت راهب ولا ي ج د د ما خرب ولا ي م ن ع ان ا س م يطعمونهم ن ل المسلمين ا احد ولا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا اولادهم ا ل ق ر آ ن ولا يظهروا شركا ولا ي م ن ع و ا ذوي قرابتهم من الاسلام ان ارادوه وان يوقروا المسلمين ولا ينقشوا خواتيمهم ب ا ل ع ر ب ي ة ولا يبيعوا الخمور و أ ن ي ج ذ و ا مقادم رؤوسهم و أ ن يلزموا زيهم ولا يرفعوا اصواتهم ب ا ل ق ر ا ء يعني إ ذ ن العهد ا ل ع م ر ي ة دي ت خ د ت بس نوع من أ ن و انواع ع ع من ن أ و الاحتياطات زمان ماكنش ا فيه دواوين ماكنش ا فيه شهادات ميلاد فكان لازم يكون الهدوم هي ا ل ح ا ج ة ا ل و ح ي د ة اللي تفرق بين هذا وبين ذات يعني ع م ل ي ة تمييز والكلام دا كان ذكره مؤرخ اسمه تيرتون في كتابه س م ا ح ة الاسلام في صفحه ة صفحة 311 314 الى لما الثلثميه ان الاسلام و ا ل ل ي ح ا الجماعة ف ظ د و معلش ا ش و ا ن ا ح م و ل حبتين ف ا ح ه الثلثميه تسمعني ل واربعتاشر ل ت ك ل م م في ل و ش ه ا د ة ل ج ن ة التاريخ القبطي بالكنيسه الارثوذكسيه إلى إلى ر وان يؤمنه على حياته فظهر الباب وذهب الى عمق فاحتفى به ورده الى مركزه عزيز الجانب موفور ا ل ك ر ا م ة فاخذ يعمل على ان يسترد الى ا ل ح ظ ي ر ة الارثوذكسيه الابراشيات التي م ا الكاثوليك فكل بالنجاح وكذلك عمر الاديرة عمله خربها النطرون عمر التي المشتكين الباقين وفي اخر ايامه ا د ع م ا ر تعمير ة ع كنيسة ا د ة تعمير ك ن ي س ة مار ك و ر ق س التي هدمت وقت فتح الاسكندريه ة لبا اذا ذ هذا هذه هذا ا الرجل او هذا او شهادة النصار شهادة تانية مهمة جدا في كتاب اسمه الرسول القديس الشهيد هذا الكتاب البابا قال كالاتي قال شنور موقف مهمة كتبه بنفسه عندي من في قال في هذا الكتاب ا ن ه الف و ت اللي كتب سنة 1987 الطبعه اللي ع ن د ي اصدار م ك ت ب ة المحبه قال ان ه س ن ة 644 م ي ل ا ئ ه ا ر ب ف ت ح ا ل ع ر ب ع ي ن م ي ل ا م ي عبر احد البحاره النصارى ليلا الى ا ل ك ن ي س ة فوجد تابوت القديس مرقص فتوهم ان ي فيه ذهبا فاخذه واخفاه في خل ا م ر ك كده ب يعني حتة المركب ل ل ي هي في بتبقى تحت ا اللي راجل ديها بيعيش تحت وعندما عزم عمرو بن العاص على المسير تقدمت المركب كلها وخرجت من الميناء اللي هي مع الرجل النصراني ما عدا ا ل م ر ك ب التي كان بها ا ل ر أ س فامر عمرو بن العاص بتفتيشها فوجدوا ا ل ر أ س في تلك المركب مخبا ف أ خ ر ج و ه فخرجت المركب حالا واستحضر الرجل الذي اعترف بعد وقت بسرقته فضربه أ ه اهاب ب كلها العزم دا كان حتة اللي شنودة بيقول س أ ل عمرو بن العاص عن بعض الاقباط الذي كان في حال هروبه الى الصعيد من ث ل ا و ه و ط ر ي وخشيه اضطهاد الملكيين اللي هم يعني الكاثوليك يعني هم فكتب له عمرو بن العاص خطابا بخط يده يطمئنه فحضر البابا واستلم ر أ س ا وهو مرقس ان عمرو بن العاص اعطى ع ش ر ة الاف دينارا للبابا بن يمين من اجل بناء ك ن ي س ة ع ظ ي م ة لصاحب هذا الراس أ س ل ل ل ي هي ي ا ك ن ة المعلقة الكائنة بشنودة عشرة الى يومنا هذا في شارع المسل بالفغر فيها الرأس حتى الان نفسه اللي بيشهده خلاص بان ابن العاص رضي الله وارضاه اللي الاف عمر ساعدهم ودهم عنه عشان خطر كنيسة ودفن نفسه نفسه دينار يبنوا حتى في يد بيشهده رضي هو خطر حتى ولو كان الكلام غير صحيح هو ا ل ل ي بيتكلم ا ل ن ه ا ر د ة بتقول عمرك بالعصر هو اللي دخل الاسلام والمسلمين من يوم ما جم وهما بيعملونه دخلوا واحد ايه ده المسلمين لما كمثلا اقلية اقلية الباب انت بعد ييجي عن التناف اكتر بيتكلمون متطهبين كده عارفه مش ومش الاقباط حاجات من عندهم هم أنا زي أنا بجيب أقوال من في كتاب اسمه انتشار الاسلام بحد السيف بين ا ل ح ق ي ق ة والافتراق كتبه الدكتور نبيل لوكا و وعمل بول الارثوزكسي والاضطهاد الامبراطورية ل عليه عامل الامن مش عارف وعميل الامن إزاي. كأن الشعب المصري القبطي الفقر الديني ظل البيضانطية هاقطعلك الكلام ه ده عارف يعاني نصراني ازاي في سيطرة كان انا مش من شدة الفقر والاضطهاد الديني في ظل سيطرة ا ن ت و عارفين ا ل ا م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ر و م ا ن ي ة كانوا نصارى والمصريين نصارى التاريخ اللي المصريين بيقرخوا اللي هو شهور كيهك وتوت وأبيب والحاجات دي كلها وامشير وطوبة الشهور التقويم المصري بدأ بعد 284 سنة من التقويم الصليبي اللي بيسموه التقويم الميلادي ليه اسمه تقويم عصر الشهداء ليه وتوت ديت شهور عصر كيهك وقبيب دي بيسموه بتقويم تقويم من سنة به وطوبة بدأ بعد هو اغسطس 284 24 أغسطس 284. التاريخ ا د ه ه م بيعملوا بارتفع وعشرين اغسطس ميتين اربعه وثمانين لما يدق للديانوس الروماني وعمل الاتي خلى النصارى تسير دمائهم في الاسكندريه حتى وصلت الى ركب الخيل فمن هنا النصارى بداوا ي ق ر خ و ا بهذا التاريخ ولذلك بيبقى في احوال عندهم غ ر ي ب ة حبتين ت ل ا دول بيحتفلوا بعيد الميلاد 1 يناير دول بيحتفلوا سبعه يناير طبعا يعني سبحان الله اذا اختلف اللصان ظهرت الحقيقه طب انت كان بيتعمل يمنعون عنهم أ و ل ا د ه م و ي أ خ ذ و ن ه م رهنا حتى يدفعوا الضرائب تذهب الى اهالي مصر كانوا يكرهون يكرهونها بيزنطة البيزنطين الى كانوا والبيزنطين مصر و ج ا ء عمرو بن العاص الى مصر في جيش قوامه اربعه الاف مقاتل. مقاتل بس ع الاف مقاتل ب قال اينما كان بل ط ر ر ي ا ا ا العهد بالشماية ق ب بن ط نعطي يمين له وصل ا ا ا الله ل على الاقليات شوف بل م ن وعهد شوف و تسامح عمرو بن العاص الى انه كان يترك الجنود الرومان البيزنطيين وهم ا ع د ا ؤ ه ليخرجوا من مصر ومعهم امتعتهم واموالهم ل ه م م س للكنائسة س ل لا الخاصة فخال طلع ل و يتعرضوا عدوك و ن ان ب وطلع ل ب ا ا ع بعد يقول رجل ذلك إ ن هذه هي تعليم ا ل إ س ل ا م وهذا عقد ا ل أ م ا ن و أ ن القتال ليس هدفا لذاته عند المسلمين و إ ن م ا هو خ ط و ة للدفاع عن النفس و ت أ م ي ن الدوله ة الإسلامية و ذ ا ك ل ه إ ق ر ا ر ل ق ا ع العلي ع د الدين ة قوة لا ولا حول ولا قوة إلا بالله ل إكراه ا في ي ظ م طبعا الأقبار اتكلم سكت محدش منهم و ف ي ش ه ا اسمه ابن سباع د لوحد ة في كتاب اسمه ا ل ج و ه ر ة ا ل ن ف ي س ة في علوم ا ل ك ن ي س ة وده يعني مطبوع برضه عند النصارى مش مطبوع عندنا والله مكتبه ة المحبة سلسلة دراسات روحية متعمقة نافة دراسات باشراف الامبى متاوس دير رئيس يخربه ي المحبه ف وهو ا د ا ا المسيحيين المعروفين اعطى الامل ل ب ن ي م ي ن ولما شمل قومه من القط وما كان قد هدموه هرقل من الكنائس و ا ل ا د ي ر ة بناه هذا الرجل في ظل الحكم العربي ولا عجب اذ ع م ا السرور والفرح على اهل مصر جميعا ا ادي كمان شهادة عندنا شهادة كمان شهادة سوريا العطية احد اعضاء المجلس الملي والراجل دمنا الحاقبين وهي عزيز المسلمين السلودية لكتاب اسم وهو ه على الحروب ر ت أ ث على العلاقات وقال ان العرب المسلمين عادلون وكانوا لا يضايقون المسيحيين باي ط ر ي ق ة من الطرق والواقع أن قصة التسامح في صبر الإسلام وكذلك على عهد الخلفاء الاولين ان التسامح الاسلام الخلفاء على قصة عهد صبر في لم تكتب ب ع د بكل تفاصيلها بل اكثر من ذلك تعتبر ص ف ة م م ي ز ة ولكن م ؤ ر خ الغرب اختلفوا فيها واهملوها تمام عندنا اربعة كمان كده صد فقد فقد الكاتب كتاب اسمه تاريخ المسيخية الشرقية من نفس شوف قال بيتكلم بيقول أربعة أن العرب فقد أتوا لتحرير القبط من الاغلال أن العرب فقد اتوا وهو لتحرير القبط من هذه الاغلال البيزنطيه وبعدين قال وابقى العرب على بعض الموظفين الهامين من بقايا البيزنطيين ماشي وبعد كده حكم على ان المشكلات التي كان بعض الاقباط يواجهونها كانت ينكر الى تصرف فردي من جانب الولاي ولا ينكر احد من ان ترجع تصرف فردي الاقباط قد نعموا ب أ ش ي ا ء لم يكونوا يحلمون بها من قبل تحت قبضه البيزنطيين ي المسلمين العربي مع ومجمل القول أن تحت مظلة الحكم قد على أجبابهم على والنصارى استثناء القول الأقباط حافظوا تراس دون أن قد تحت يعني انت النهارده بتتكلم ازاي انت بتتكلم بتقول انا مضطهد من س ا ع ة عمرو بن العاص دخل مصر ولا الكلام ده ا ا ل ل ك ماينفعش ده م ي ع ن د ن ا كمان كتاب اسمه تاريخ ا ل ا م ة ا ل ق ب ط ي ة وده ت أ ل ي ف يعقوب نخله روفيله و ا ل ر ج ل ده انصف لما اتكلم ا ل ر ج ل ده اتكلم كلام غير عادي انا طبعا مش عايز يعني انساق من الكلام ده كله انما هنا بسرعة الى بعض الكلام هرجع بسرعة بعض اللي قيل ماشي؟ س ن ة 1397 ه ج ر ي ة في شهر ربيع الاول ا ل أ س ت ا ذ محمود عبد الباري عمل تحقيق وجه فيه بعض الاسئله ة قال ي قال هل ايه ل الله ح ك م بشرع ن النصارى ف ع ولا ل فشاهد الكاردينال استفانوس بطريارك الاقباط الكاثوليك سابقا قال كده بالنص الواحد قال ان كده الشريعة الاسلامية لن ل يحترمها يحترم جميع ي ا أ د وكل دين يدعو يدع يدع إ ل ى ا ل م ح ب ة و ا ل إ خ ا ء و أ ي إ ن س ا ن يسير على تعليم دينه لا يمكن أ ن يبغض أ ح د ا أ و يلقى بغضا من أحد يعني ع هو احد ي ز ا ل ك م الإسلامي ا يشتغل ش ه الأنبى وده البحث العلمي والدراسات العليا النهوتية بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية فقال لاقيت الأقليات بغير المسلمة والمسيحيون بالذات في ظل الحكم لقد ظل أسقه بغير جيرجريوس في في وده القس برسوم شحاته د و ا ت ي ل ا ل ط ا ئ ف ة ا ل إ ن ج ي ل ي ة قال في كل عهد أ و حكم إ س ل ا م ي التزم المسلمون فيه بمبادئ الدين الاسلامي إ س ل م يشملون رعاياهم من م ي كانوا ا ل غير م ي ن و ل س أسباب والسلام ي ي ي الحرية ح ن والأمن على تعال الخصوص بكل أسباب الحرية والأمن تعال بقى للشهادة القنبلة بقى وجه د ش ه ا د ة ا ل ق ن ب ل ة دي ش ه ا د ة بابا ا ل ا ر ث و ز و ك س تعفين اللي ا هو نظير جاي اللي هو شنوده السائد نحن قال ان مصر تجلب القوانين من الخارج الان وتطبقها علينا ونحن لسنا عندنا ن ا ا ل ا س ل ا م من قوانين م ف ص ل ة فكيف نرضى بالقوانين ا ل م ج ل و ب ة ولا نرضى بقوانين الاسلام هذا منشور في صحيفة الاهرام المصرية بتاريخ 6 مارس سنة 1985 يعني في عهد مبارك السادات لانهما بيقولوا السادات منشور سنة يعني وبيقولوا في صحيفة ظلم عهد عهد كان مبارك مدينا كل الرئيس حاجة طيب ثلاثه خمسه وثمانين ده حكم ترجعولي 16 واحد مبارك ل حكم اصل、160. طبعا من ثلاثه ل ي بتقول واحد ر ت وثمانين ا س ل ا م حكموا الاسلام أ و ل ا ثم م ح ك و ا حكموا الاسلام الاول اعرفوا ا ل ا س ل ا م بيقول ايه اعرفوا ان الاسلام هو اللي بيديكوا كل ح ا ج ة ا ل إ س ل ا م هو اللي عمل ل ك ق ي م ة والمشاخ اللي بيحموكم مش حد تاني اوعى تظن ان ا ل س ي ا س ة او الامن هو اللي بيحمي حد ا ن م ا تحميهم تعاليم الاسلام ويحميهم من لا يهيج الناس عليه م وانا حاول القوة اني الله صراحه الدين لما حكم ا مصر والكلام د ه جاي من واحده اسمها ا ل د ك ت و ر ة إ ي ر ي س ا ل د ك ت و ر ة إ ي ر ي س دي ا ت ع ل م ل كتاب اسمه ق ص ة ا ل ك ن ي س ة ا ل ق ب ط ي ة وهي تاريخ ا ل ك ن ي س ة ا ل ا ر ث و ذ ك س ي ة ا ل م ص ر ي ة الست جيت يتكلم عن صراحه الدين ب ط ر ي ق ة ع ج ي ب ة بتقول ان ايام ا ل ج م ا ع ة اللي هما ل ص ل ي ب ي ي ن ما كانوا حاكمين اه ك ا ن و ا حاكمين بيت المقدس حصل إن كانوا منعين المصريين من الحج الى بيت المقدس ولما جاء صلاح الدين صلاح الدين هو اللي جعلهم لما فتح بيت المقدس يعني جعلهم يحجون والملك العادل اخوه فدى الف واحد من ا ل ا س ر ة فدى أ ل ف واحد من ا ل أ س ر ة ب أ م و ا ل ه ا ل خ ا ص ة وكان فيه ح ا خمسه ل ا ث صلاح الدين لما دخل بيت المقدس أ ع ط ى اهلها ا ل أ م ا م كان فيها مائه الف صليله م أ ر ب ع ي ن ي و م حتى يخرجوا منها فخرج قرابه أ ر ب ع ة وثمانين أ ل ف ثم العادل فدى أ ل ف رجل منهم وكان صلاح الدين له كتب م ص ر ا ن ي صلاح الدين عليه ر ح م ة الله لم ي أ خ ذ أ ي ك ن ي س ة ي ج ع ل ه ا مسجد اخوالنا العاص لما دخل مصر. عمر بن عمر د خ ل مصر ع م ر بن العاص لما دخل مصر كان بيصلي في العراق كان بيصلي في خ ي م ة اللي هي سميه مسجد ع م ر بن العاص اللي هي في م د ي ن ة الفسطاط وكان من حق ع م ر بن العاص ان يدخل على اي كنيسه ا و ل انا هعملها مسجد ومع ذلك لم يفعل هذا、م? ولا حاول على قوة الدكتورة هو الايوبيين او على الا بالله بتتكلم على العزيز اللي هو كان أحد الخلفاء أو الملك العادل ايريس كان احد اقصد دي لما الملك ا ل ع د ل قالوله ضاعف الضرائب على القبط ل أ ن ه م كانوا ظ ل م ة قال إ ن كان غيرنا قد ظلم فلا أ داعي لان نكون ظلمه ة عايز أقول لك الكلام أقولك أن د كله كلام وكلام في كتب الحكم حكم تحكم النصارى الإسلامي لما النصارى ودول النصارى لما بالإسلام دلوقتي ده طبعا مشتاجين موفق مصر في في نحن التفجير ن ت ك م الامور في بعض ل ده حصل ليه وعشان ايه وليه انا هستنى عليك ش و ي ة و ح د ي ك بعض المعلومات الخطيره ة دلوقتي دلوقتي م ع م ا ت ل ل ل خطورة وبعد و نبدأ ع كده في ا ا م م الخطيرة جداً. كان في يدخل مصر حربيا مصر ولكن فشلت ا ل ح م ل ة الصليبيه ة وهذا الرجل ل ا الصليبية وهذا رجل سجن وبعدما سجن هذا الرجل جلس في بيت اسمه بيت لقمان او دار لقمان وهناك ب د أ هذا الرجل في استعراض او مراجعه ة ا ك ر ويمكن ا ن كنا نتكلمنا ا ف ي دية في لويس وابليس المسألة دي في خطة ك ا ن من م ض ن ه ا ان الحرب ع ل ى المسلمين متكونش حرب بالسلاح وبس تكون حرب ث ق ا ف ي ة كمان فهنا كان محتاج كمان في المشروع بتاعه ان يحط جسم غريب في ب ا ي ة المقدس عشان يفصل مشرق العالم الاسلامي علي ن ا ك ه ا ل د المغربي خامس من ع ا الاسلامي مخطط ا ل سنة 48 وفي اوائل الخمسينات بدات اسرائيل تنفذ هذا المخطط كان من ضمن الكلام اللي تحدث ب ه ديفيد بنجوريون اللي هو اول رئيس وزراء للكيان الصهيوني ة ضرورة تثبيت وتقوية للأقليات في العالم الاسلامي في ت ث ب ي ت وتقويه الميول الانعزاليه ل ل أ ق ل ي ا ت في العالم ا ل إ س ل ا م ي وتحريك هذه ا ل أ ق ل ي ا ت لتدمير المجتمعات ا ل م س ت ق ر ة و إ ذ ك ا ء النار في مشاعر ا ل أ ق ل ي ا ت ا ل م س ي ح ي ة في ا ل م ن ط ق ة وتوجيهها نحو المطالبه ة بالاستقلال والتحرر ا ا ل من ض ط ا الإسلامي ثم جاء اللي د ثم مؤتمر آخر اللي هو عقدته ن ج ل ه اسمها كيفونين في عدد اربعه فبراير يعني سنه ة 82 و اثنين ن ا ا الحرب ء ف ل ب ا ن ق ا ل ن ت ف ك ي ل ب ن ا ن ب ص ودا ر ة م ط ل ق ط ع ا ن ا ق ل ة ث ع ا ل م ا ل ا س ل م ي ب س ر ه ب م ا في ذ لبنان, لبنان ك مصر وسوريا والعراق ش ه الجزيرة العربية ا د و ل مثلا ليبيا ل ا و و س د والدول صورتها الادعد منها لن تبقى على صورتها الحالية لن على تبقى بل ستختفي أ ث ر مصر في انهيارها و ا ا ه تفتتت مصر تفتت مصر الدول ذات سلطة ي مركزية لا سلطة ح هذا التطور التاريخي يعني الكلام الملازم يكون دولة نشوف يعني فيه في قبطية مصر حصل الأول الآثة أ ث ن ا ء ا ل ح م ل ة ا ل ف ر ن س ي ة على مصر أ ث ن ا ء ا ل ح م ل ة ا ل ف ر ن س ي ة على مصر حمله الفرنسيه جاءت الفسفوريه وكانت تحلم ب إ ع ا د ة إ م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل إ س ك ن د ر ا ل أ ك ب ر و تحقيق حلم الملك الصليبي الهم ل ي بسموها ل ق د ي س ل و ي س التاسع دخل ب و ن ا ب ر ت إ ل ى مصر ودخل من ا ل ا س ك ن د ر ي ة وهو في طريقه اعلن انه سيجند عشرين الفا من ابناء الاقليات ا ل م س ي ح ي ة في مصر والشرق ليتخذ منهم مراطي اقدام لغزوته وامبراطوريته ا الاستعماريه ف ر ن س ا حصل انه لما دخل الى مصر ضم فيلق من الاقباط فيلق من شباب الاقباط جاب واحد اسمه المعلم يعقوب حنه يعقوب حنى د اللي ه والرجل س جيرجيس م ه هو اخوه يعقوب و ده يعني انعم عليه ب ن ا ب ر ت ب ر ت ب ة الجنرال واعطى له ان يتصرف في شؤون البلاد كما يشاء لكن تحت الاحتلال الفرنسي كليبر كتب للرجل قال له افعل بالمسلمين لما خطاب تشاء ده سنة قال جبرتي فتطاولت ا ل م ص ا ر ى من القط ونصارى ا ل ش و ا ن ي على المسلمين بالسب والضرب ونالوا من أ ع ر ا ض ه م و أ غ ر ا ض ه م و أ ظ ه ر و ا حقدهم ولم يبقوا للصلح مكانا كما صرحوا بانقضاء م ل ة المسلمين و أ ي ا م الموحدين المعلومة الخطيرة من فيلق القبط اللي هو كان ألفين عمل الآتي شارك إدادة الشعب المصري سيلق ألفين عمل فقتل من هو في ت ل ت ث م ي ت أ ل ف مسلم من أ ص ل ثلاثه مليون مسلم واحتفل هذا ا ل ف ي ل ق ا ل ق ب ت ي في مصر بانتصار بن بارت على أ ه ل غ ز ة كما قال الجبرتي تمام ولما والزمرة بتاعته يعقوب رحل لويه وخلاه بعد حنة من ضمن إيه؟ من ده صعود هو كده الكبار ضمن الأبطال الكبار ومن ضمن ا لما ا ا ب ط ل ع ظ ل م دخل الانجليز الى مصر جابوا بطرس غالي ب ط ر ز غالي اللي كان عمل حادث الدمشوائي اللي منصب المشانق قبل المحكمه خسيدي اللي الاتي حصل هو وزير منه كان الراجل للشئون الخارجية بمصر بجيفيد كان كان بجيفيد كان كان الافريقية فكان بيسهل دخول ا ل ب ع ث ا ت ا ل ت ب ش ي ر ي ة الى افريقيا لتنصر المسلمين نمر النبايل ونصراني وهو اللي عمل كان ان اللاجئين فلسطين متجاوز عمل عام الامم المتحدة لما خلو سكرتير عام الامم المتحدة ملزم مخالفة يامة مقابل سكرتير سكرتير قرار قرار غير لاسرائيل العرف الثلاثة واحدة اللي ايه اول حاجة قال إن قرار عودة الى فلسطين قرار لإسرائيل. طبعا دي حاجة فخلوه على طول خلوه خلوه لكل الدولية العودة الدين يهودية عودة بديفد دي ده وهو وفلوس حق حق العودة بعدين لما حصلت الحرب في ا ل ب و س ن ة سبعتشر في ا ل م ي س كانوا مسيحيين في ا ل ب و س ن ة ج م ه و ر ي ة كرواتيا اللي هي ج م ه و ر ي ة ك ا ث و ل ي ك ي ة و ج م ه و ر ي ة الصرب و ج م ه و ر ي ة ارثوذكسيه ده ليه ح ا ج ة وده ليه ح ا ج ة مخلوش ا الاتنين يحاربوا بعض واصلحوا بينهم لكن ج م ه و ر ي ة ا ل ب و س ن ة مسلمين فيهم سبعتشر في الميه ارثوذكس اللي هما تبع يوغوزلافيا ا ل و ز ل ا ف ي بتصنع السلاح عندها في بلدها البوسنا السعودية فاصدرت الامم ا ل م ت ح د ة ومجلس الامن ب ق ي ا د ة بطرس غالي قرارا بمنع استيراد ا ل ا س ل ح ة لا ل د ه ولا ل د ه اصبح المسلمون الان بلا سلاح ومع ذلك نصر الله المسلمين ب ح و اما ل خ س ت ش ستاشر ر او طلقة اداده ك ت ي ب ة من ا ل د ب الاحتلال ب ا ا ت ك م ة وحكى ليه النبيه كان هناك أنه رأى النبي صلى رأى يحارب ارض عليه وسلم وهو يحارب على أرض البصنة ص ا ا ر حنيفة م م رغم م س ل ي ن حدث و ا ح م د لله رب العالمين. أما الانجليزي ع ل م ي اما ا ا ا ا ح ت ل ل ل ن ج الى مصر ر بسرعة بطرز وبطرز معاهم معاهم عملوا غالي كان معاهم وبطرز غالي لما كان معاهم عملوا حاجة اسمها م م حاجة ؤ ت ا وهذا المؤتمر كان مؤتمر ا خطيرا ل ل غ ا ي ة لانهم اعلنوا فيه انهم امه ق ب ط ي ة و اعلنوا فيه انه لا بد من تغيير المصري الى القبطي ولا بد من وجود ا ل ل غ ة ا ل ق ب ط ي ة العربية إلى اللغة وبعدين القبطية بعد بدأ شيء جماعه النصارى يدخلوا في مخطط تفتيت العالم ا ل ا س ل ا م هنا بقى المعلومات ا ل ل انا كنت عاوز اقولها ل ح ض ر ت ك ل ح د س ن ة لحد سنة 1964 كان ممكن كل ح ا ج ة ا ل ك ن ي س ة بتعملها ممكن ان ا ح ن نلمها لكن كتب القنص سيرجيوس في م ج ل ة ا ل م ن ا ر ة سنة و ق و ل ان ارض الاسلام هي الحجاز فقط وليست البلاد التي يعيش فيها المسلمون وليست المسلمون واحد شنورة هو البلاد التي يعيش فيها、المسلمين. في واحد اسمه غير جايد حيبق اسمه اسمه مدارس كتب هذا بعد كده الاحد تزعن جميع في في مجلة مدارس الأحد في يناير انه الرجل فعذاف نزعة العام الجامعة طائفية التالي سنة 1948 وهو لتخرجه من قال لحساب من تعملون انتم تهددون و ح د ة العنصرين ثم قال ان المسلمين المصريين ج ا ل ي ا محتله لنصر منذ ق ر ا ب ة اربعه عشر قرنا ثم كانت الفاجعه ة في اول ش ر رأس بفرعونية توت هو ان السنة وعيد الشهداء عند الارثوذكس س ن ة 1669 قطية الف ل ي هو و م ا ق 11 س ت م ب ر 1952 س ع ل ل ن شباب ا ه وستين ق ي ا م ج م ا ع ة ا ل ي م ة ا ل ق ط ي ة و د ي ك ا ن ت ا ل ح ر ك ة ا ل ل ف ا ص ة و ا ل ت ا ر ي خ الف تسعميه اثنين و خ م س ي ع ا م واحد فقط 98 أ ل ف م ن ش ب ا ب الارثوذكس هم ع ي ا ي جماعه ا ل ا م القطيه الاقباط يشكلون امه ويطلبون حذف النص الدستوري الذي يقول ان الاسلام دين الدوله ة انا بس حرف ن بيقولون ا السادات اللي هم اللي هو هو ده اللي اللي تحطه نفسه اللي فوق على مندر الازهر الاسلام بمعرفة دين اللي الدولة الدستور حط سارة وسيرجيوس مندر طلع على وضعت الوافد فينا وخطط هذه فى فى دستور 1923. مش في الدستور مش نحن السباة والعب الامة القلطية قالت ن نريد حذف ن ص ا ل د س ت و ر الذي يقول ان الاسلام د ي ن الدوم وان ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هي لغتها ليكون الدستور مصريا لا عربيا ولا اسلاميا وان مصر التي سلبت منا ب و ا س ط ة العرب المسلمين منذ مصر المسيحية قرنا واننا الفراعنة وان جيانة سلالة هي المسيحية وسوف يكون دستورنا الانجيل والموت في سبيل الصليب اسمى امامينا ولتكون هذه لغتنا ا ل ر س م ي ة هي ا ل ل غ ة القبطيه ة وطبعا كان ل ا زيها الخاص وكان المعلم يمثل صليبا او المعلم المعلم يعني الاشارة تمثل صليبا منصوبا في الانجيل وكان لهم نشيدهم الخاص عرف الاب يمثل يعني في نشيدهم يوساب التاني لهم بهذا تمثل المخطط سنة عرف 1956 ا خ ت ط ف و ه وذهبوا به الى دير صحراوي واجبروه على التنازل في في في في محامي اسمه المحامي ابراهيم هلال في يولو في 24 ابريل سنة 1954 سنة دخلت قيادات النظير جيد الدير سياسة هتجيب طريق الكميسة اسمه حكومة من مقدمتها مش قمة حاجة هلال اعتقلته اخرى هذا الاتجاه في الى الدير لان ان سنة سنة انسالك له الرهبنة دخلت لوصل الى ثورة وجد 24 1954 سنة في 14 نوفمبر وده طبعا كان ب ا ن ت ل ا ك سلمي كما يقولون من هنا ب د أ تفجير وقائع ا ل ف ت ن ة ا ل ط ا ئ ف ي ة اول وقائع ا ل ف ت ن ة ا ل ط ا ئ ف ي ة في مصر كانت سنه ة الدولة المصرية كانت فين؟ كانت بتحارب ا ل فين ي و فانتهزوا الدولة اكتوبر وقاموا د فرصة انشغال حرب دي بعقد مؤتمرات وقاموا بتهيج ي نار ا ل ف ت ن ة ا ل ط ا ئ ف ي ة في ظل ا ل ش م ا ي الامريكيه والتدخل الامريكي في شؤون مصر بدعوى ح م ا ي ة المسيحيين من الاضطهاد ر حتى للاتي ليس لها اي ع ل ا ق ة بموضوع اذا ضربك على خبك الايمن الدين وخبك الايسر بل تحدثت ب ل ه ج ة ص د ا م ي ة م ه د د ة بالاستشهاد اذا لم تستجد الدوله لهذه المطالب في 18 سبعة اللي هو اللي يعني تم الإعلان للخاصة اللي اولي الاعلان هو قالوا الموضوع تم المطالب كان فنعيد مصر كما اعادت ا س د ا ن ي ا نفسها الى اصحابها المسيحين بعد قرون ثم مطلوب م قرون ا المسلمين اقتصاديا والامتناع عن التعامل المادي معهم امتناعا مطلقا الا في الحالات ط ع عن معهم ع ة التي في ت ذ فيها المسلمين دينهم العمل اكبر ذلك على عدد عن من زحزحة د عدادي عدادي ي التنصير وأنا شفت بنت تنصرت في تاني عدادي الشهر اللي、فات. في تاني حركات تنصرت الشهر وانا فات شفت بنت و خ وتشكيك الجموع ا ل غ ف ي ر ة منهم في كتابهم وصدق محمد بل ل ي بيعملوا ه زكريا بترس ا ل ل م ع ن مع ل ل ا ت زكريا ا بالهدوء والنباق ا م ل و خطي ا ا ا ء في ذلك س ت ث م النكسة والنحنة ا ا ل ل ة ل ل لصالحنا ي كانت نكسة س بطرس ي ع ح ا اية ا م ك الملعون ة م اسرائيل صعب السلمة او بالحرب النسل او الكنيسة تنظيمه بين شعب بقولونا انظر حولك. تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين ولك أن تعلم إن 65 من والقائنين وضع الحواسط يضعفوا الوفيات وعمل واللي تعلم الاطباء على الخدمات الكنيسة للأسر المسيحية الفطيرة لذلك الانجاب التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية كي الخدمات الصحية لشعبنا لتقليل نسبة الوفيان. وعمل العكس مع المسلمين كي ان ان اطباء من من نسبة شعب مع ماعرفش يعرف هم في دكاتره نصارى كانوا بيربطوا ارحام المسلمات وهي راح تشتكيله انها مش ع ا ر ف ة تخلف فكان بيربط الرحم م تشجيع بين يعني الزواج المبكر بين النصارى تكاليفة رسوم سطح الكنائس ورسوم الإكليل. الإكليل اللي هو يعني عندهم. الأحياء الشعبية تحرين إسكان المسلمين في عمارات المسيحيين. المخالفين من رحمة رسوم ده عندهم هو من 12 15 سنة يتساوى عدد شعب الكنيسة مع المسلمين حصل الاتي ثمانيه عشر نوفمبر اتنين وسبعين كان فيه كنيسة في ك ن ي س ة في ا ل خ ن ك ة ربنا يخربتهم ويدخلوا ا ل خ ن ك ة ب إ ذ ن الله كلهم سنة 72 يعني الدولة بتحارب إسرائيل حصل الاتي حصل ان فيه كنيسة فقط الكنيسة يعني إن كانتش الدولة دية الآتي فيه هو بتحارب ما حصل حصل مرخصة ثقف فقط ا ن ت عارفين ك ن ي س ة القديسين اللي هي س ا ق ط ا ل ديب و ح ص ل ا ل تفجير قدامها ا ل ك ن ي س ة دي اخوانا م ع م و ل ة بتصريح ورش البلاط يعني في الاصل مش م ع م و ل ة ا تصريح في ن ي س ه زي معظم الكنائس اللي م و ج و د ة الان شوف شنوده قال لهم الاتي قال لهم اتكام واحد قالوا ميه وستين قال عايزكم ترجعوا ستاشر كاهن والباقي يفترشون الارض افتراشا ويستشهدون وكان هذا اعلان عن الصدام مع ا ل د و ل ة في سبعتاشر واحد 1977, عقدت قياده ا ل ك ن ي س ة مؤتمرات دعت اليها م م ث ل الشعب القبطي واتخذت قرارا بانها سوف تبني ا ل ت ن ا ئ س وتعارض توجه ا ل د و ل ة نحو ا ل ش ر ي ع ة ثم اعلنت س ن ة الف تسعميه تسعه وسبعين هذا القرار الخطير جدا اننا اذا حاولوا تقنين ا ل ش ر ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة سوف نقوم ب إ س ا ل ة الدماء للركب من الاسكندريه ة الى اسوان اسمعلي اخطر ل و بقى خبر ح الى ن ه ا لما اشتعلت الحرب ر د الاهلية ف اسوان ن لحد س م ع ا ل ا الخبر الله كريمكم عشان دوله معقولة حد نايم. الكنيسة جمعت شباب ا ر ث و ذ ك ف ي ثم بعثت بهم الى لبنان ليحاربوا في صفوف النارونيه ا ل م ت ح ا ل ف ة مع اسرائيل ضد ع ر و ب ة لبنان واصبح ل ل ك ن ي س ة ا ل م ص ر ي ة مسلحين ومقاتلين ل أ و ل م ر ة في التاريخ ل أ و ل م ر ة في التاريخ يصبح ل ل ك ن ي س ة من يحارب ومن يقاتل وعندها ميليشيات تقاتل في ا ل ت م ا ن ي ن ا ت حصل ان أ ق ب ا ط المهجر في أ ل م ا ن ي ا أ س س و ا حكومه ث م ن ف ه امام صمت ا ل ك ن ي س ة و أ م ا م صمت ا ل د و ل ة طبعا و ب د أ ت ل ع ب ة أ ق ب ا ط المهجر تروح أ م ر ي ك ا والأول مرة اول م ر ة ا ل ك ن ي س ة ا ل م ص ر ي ة اللي كانت م ر ف و ض ة من مجلس الكنائس العالمي تنضم الي مجلس الكنائس العالمي كل مالي الجزئة وقت هو بياخد بياخد من مرتب من الجزء ومن قريب مرتب مرتب مدرب مصر بياخد بياخد اي اجنبي في ان من من اجل تنصير المسلمين في افريقيا انا مش عايز اتكلم كتير في الموضوع بس هديلك كمان بعض المعلومات الاخطر كالاتي واحد لماذا تظن الكنائس ب ا ل خ ر س ا ن ة ا ل م ص م ط ة و ب ا د ر ا ر فوق وتحت الارض م ح ص ن ة ضد الزلازل وبادراج و اسوار عاليه ب ا ل خ ر س ا ن ة ا ل م ص م ط ة وتقام فيها خدمات و ا ن ش ط ة م ت ع د د ة و ا ن ش ط ة ا ج ت م ا ع ي ة ع ل م ي ه ث ق ا ف ي ة س ي ا س ي ة ت م و ي ن ي ة في مخابز داخل الكنائس بل ك ا ف ة اتصالات س ل ك ي ة ولا س ل ك ي ة أ ر ض ي ة و ف ض ا ئ ي ة و أ ق م ا ر ص ن ا ع ي ة وشبكات دوليه ة السكانية والأجحاف ومجالات و التعجئة اللي س ي م ب ا الافتقاض ومجالات التنظيم اللي هي لها كنائس كشوف إضاءة محددة لماذا يتم إضاءة السلدان في بعض الكنائس هي يبطم معظم تنى ت ح و يتم ل شكل الصندان فيها على فيها ابراج ا ن ر و م وقباب عشان ليه اختيار تظهرش انه الاقنار الشكل على الصناعية الى الشكل المجسم اللي هو م م ا الاطراف س ر و ك ز على الطرف السادس هذا ت م منتظم بشكل وبهدوء منذ حرب منذ ل ع ا اطلاق موقع. جوجل ايرف ق موقع ومنذ جوجل يتم اختيار بناء الكنائس على مداخل ومشارف المدن والقرى والنجوع والكفور حتى العزب وعلى محطات السكك الحديدية محطات و ب ا ل ق ر ب م ن ه ا و ب ا ل م د ي ن ا ل ك ب ي ر ة وتقاطع الشوارع والاماكن ب التي يجاورها بيوت ومباني ذ و ا ط ر ارتفاعات منخفضه او اراضي بور او اراضي زراعيه ة الكنيسة ثم تشتري ما تشتري ل ح و ا ارض فضاء ويتم التوطين فيها بحسب خطة اعدة سلفا ليتم تشكيل تجمعات سكانية البلاد من ويتم ليتم وعرضها في طول تشكيل خطة بحسب يتم ت و س ك ن مخيف ومجهز و بأرقى أ ح د ا التجهيزات ل و م ف ر و ش ا ت ل ر ج ان ل ل ا د ي مع توافر و س يكون ل معصلات ة خاصة ر ي م لهم ة ت ه ن ا ل ت ب ر ع افضل ت داخليا م ر و ة ع ى ر ج ا ل ا ل أ ع م ا ل زي نجيب س والاخرين ي ر س ك م قولي ا و يكون هناك جيب أ افضل ا من ا ا و ل الاعمال قوة انا ل ل ل ع ظ ي طيب م يتم بناء و ا ض ا ف ة مباني ومراكز ط ب ي ة و ت ع ل ي م ي ة وسكنيه للنزلاء في المظاهرات زي ما حصل في ا ل ع م ر ا ن ي ة واظهار تلك ا ل د و ل ة ع ل ى انها د و ل ة د ي ن ي ة تمنع بناء دور العباده و ل ة س ا قامت بازالة تمن او معاهد وما الدولة هاد المسجد عشان توسع الطريق وده طبعا في اعظم الندن السوحية ولم تستطع الدولة ازاحة تمن ولم تتورعش توسع تستطع ولو دينية كنيسة كنيسة واحدة عن وده في اي إ ل ا بعد ا ل ا ت ف ا ق ع ل ى ب ن ان ء ك يكون س ة بديلة هناك م س ة ا ل ي ه ومسؤوليه ة م س ؤ و ل ي ه ومسؤوليه ومسؤوليه و م س ؤ و ل ا ه و م س ؤ ا ل ي ه و م س ؤ ا ل ي ه و م س ؤ ا ل ي ه و م ا ت ا ل ي ه و م س ؤ ا ل ي ه و م س ؤ ا ل ي ه ومسؤوليه ومسؤوليه و م ح ي و ا ن ي ة و م ا س ؤ و ل ي ء و م ق ا و ر وأبراج و ق ل ا ه و ي ر ف ع ف ي ه ا ا ل ص ل ي ب ب أ ح ج ا م م خ ت ل ف ف ة ي نفس ا ل ت و ق ي ت معظم المساجد بدون موازن بدون فرش يليق بيها والله حتى بدون دورات مياه ويتم بناها ب ل ط و بالطوب ا بالخراسامة ح م م ر ل ة غ ي ر مكتملة ل ا ن الاحمر ء و ت ق بعد ص ل ة العشاء وانا س م فيها بالأنشطة الدينية بالانشطة والتبرعات ب ة ا ن ا واحد من ل ن من ا حوالي س خ م س س ن ه ا ل ق و ا ا ت ل م في ليلة العيد دخلوا المسجد غرقوا مياه عشان ما ص ل العيد ل ي ش ا و م خ ب ر ي ن ت ح و ا ل ت ب ر ع ا ت وخد ولا حاول اللي فيه ن أصل في الكنالس ل في كنيفة من ا ش ي ط ة الرياضيه والثقافيه ممنوعة نوع خلاص التصالات المساجد طبعا أنواع مفيش غ ر ده ممنوعه ل المسلمين في هم هم ولا في ولا في ألمانيا يمكن في في في هم درمارك سرانسا ولا في ا ل س و ي د انهم يرفعوا مئذنه دلوقتي ولا يعملوا اي نشاط داخل المراكز ا ل ا س ل ا م ي ة احنا بنصلي في زوايا او بنصلي في المحلات السكنيه ة يعني معنى ك د ان الامر مدبر بان الضربة صار ساعتها داخل الكنائس دقيقا دا اليهودية التي اشياء لمصر يحتمل للعقيدة تقول لصحة مدبر ضربة فيه سوف في سف وهذه و أ ه ي د مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد ص ا ح ب ة م د ي ن ة م د ي ن ة و م م ل ك ة م م ل ك ة وتهراق ر و ص مصر داخلها وافني مشهورتها عايزينه ع عايزين و ا القصة اللي ا ك ن ل ك بيتعالك مع واحد معهد واحد معهد عرباجي شويش عرباجي خناء سنة يجي فضل ل ا اللي حصل جابوا الاسطول الانجليزي بدعوى ح م ا ي ة الاقليات وبدعوى حمايه ر ع ا ي ة البروستانت والكاثوليك في مصر زي ما بنديكت النجس ا الستاشر لا قدسه الله هذا الرجل بيعلن الان ان ه لا بد من ح م ا ي ة للاقليات وللمسيحين داخل الابطال ا الاسلاميه ل ا مصر ماعرفش ان هو ق ق ي م ا ل د ولا يدخل الكنائس وجوه ي نكس سيناء لان هم عايزين هم د واقام مصر ر باي ي ط ة وتعلن جنوب اعلنت ج ه و ر ي القداس ي اللي عايزينه و جنوب هو م ان الصدار تكافلات علما ي بحيث يكون ان هنا فيه ر ن ر ى صعيبة والمسلمين ة زي من س د ا ن والسودان عشره دولة في ر ي ة م الميه مسلمين عشره في الميه الثرارات ن مصر ومصر بالضرورة هتحصل ف مساره بول د ن اتكلم في الاسكندرية ان ك ل ا س هو يتكلم عن الامور دي ويعرف انه لابد ان يتحدث عن الاسباب والنتائج النهاردة جماعة مش بيتكلمهم في ختان الاناف بيتكلموا في ختان الزكور بيتكلموا بمشايف الصبائيات بيتكلموا النهاردة في ختان الزكور بيقولوا الزكور لما بيختانهم بيروحوا ودرموا ويفرجعوا انا مش عارف علاقة الختان ايه بالتفجيرات بيتكلمهم ولا حول ولا قوة مش مش في في في إ ل اقول بالماه العلي العظيم أ ما قاله الشيخ أ ب و اسحاق للخروج من مثل هذه المهزمه اولا لا بد أن تفتح لا بد من ت و ع ي ة الجماهير ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة والاداب ا ل م ر ع ي ة بنشر ع ل م الصحيح بينهم وفتح الباب أ م ا م جهود العلماء ا ل ر ب ا ن ي ن الذين فتحوا الجماهير في علمهم ودينهم فجعل الله لهم لسان صدق في الناس ف ل م يرجع الناس الى الحق والعدل الا ان يعرفوا كلام الله ورسوله وتفسيره على الوجه الصحيح الذي كان ساشيا في, في السلف الصالح وصار الان غريبا كل الغربه ة الدولة عتبة فيجب لوقف هذا النزيف ثم ان نلقي بانفسنا النذيذ نلقي نرجع وجل بالحق بعد ب على والعدل عز على ع كل الى الله ان طاقتها هذا ان تحشد د و ان ت ثم ونستعين به حق ا ل ا س ت ع ا ن ة بعد ب ع ض الاسباب ا ل ص ح ي ح ة لا اجد كلاما بعدما قلت لكن حسبي قلت ل ا ي و ما م عجز غيري عن قوله وجهرت ب ك ل م ة الحق في حين سكت عنها الكثير ما ا أحد ح ي وسال ل أن هو ي أ ل ولكن ن ي ك ت ف و ا بدعائي الله سبحانه وتعالى لي الشفاء, الشفاء العاجل واعتذر عن الغد وعذرا لكل إ خ و ا ن ي و أ ذ ر ا لكل أ خ و ا ت ي عند المليك المقتدر و ل ل ه م امين رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعالى تعالى تعالى عمر محمد تعالى الله محمد سندوني يكمكم